أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ وَمَنْ يرزقكم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُودٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 وما مِنْ غائبة في السماء والأرض إلا فِي كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بَنِي إسرائيل أكثر الذي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون